نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له فلا هاجي له وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق في هذه اللقاءات وأن يجعلنا من الصادقات اللهم آمين يعني انا لا أختيكم سرا أن هذا اللقاء من أحب اللقاءات إلى قلبي أسأل الله عز وجل أن يرفعه عنده في السماء اللهم آمين اللهم آمين الصدق الصدق في اللغة الصدق في اللغة القوة والسبات والرسوخ والعبد الصادق هو الذي لديه رغبة قوية في أن يكون وفق مرضات الله عز وجل فلما نقول نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالصدق هو إرادة وجهه وحده لا شريك له وأن يجعل عملنا صادقاً لا نبتغي به لا سمعة ولا رياء ولا غرورة إلا بتغاء وجه ربي الأعلى طيب نزلت لكم مقالات بداية مقالات الصدق او مفروض يكون ثلاثة لنزل ودوت البحث اللي احنا بنابحث فيه منذ عام مع الأستاذة الله عز وجل أن يعليها توجهت بالسؤال للشيخ أبو إتحاق الحويني عن طريق زوجته طيب حبيباتي عن طريق زوجته هل يجوز تناقل محاضراتي الصوتية من عبر الودس عرض؟ فأجاب الشيخ بأنه يجوز وليس فيه أي مشكلة توجه أيضا بالسؤال للموجه الشرعي لوزارة الأوقاف الشيخ فتح الباب حفظه الله هل يجوز يا شيخي لأن فيه ما شاء الله مجموعة من الداعيات بتأخذ الظروث في أماكن متفرقة أسأل الله عز وجل أن يمن علي وعليهم وعليكم جميعا بالصدق فأجاب الشيخ فتح الباب أنه لا بأس توجهت بالسؤال عبر الواتس أب للأستاذة المعلمة الفاضلة التي أخذ منها مدتي وهي على علم منذ سنين ان انا أخذ منها مدتي هل يجوز أن تنتقل محاضراتي عبر الواتس أب فقالت لا بأس يا بنتي لا بأس طيب وعليه فأسأل الله عز وجل أن كل من تنشر هذه المحاضرات أن يجعلها الله عز وجل من الصادقات وأن يرزقها نور هذه المحاضرات وأن ينفعها بها في نفسها وفي زوجها وفي بيتها وفي أولادها ومع جاراتها ومع كل من يحيط بها وأن يجعلها مباركة أينما كانت فهذا طبعا لأننا لا نتحرك إلا بدين حتى يكون إيه؟ حتى يطمئن قلبي أنا لما باجي أتوجه لهم بقولهم عشان أنا عايز العمل يرفع فأخشى أن أنا أعمل شيء لا يرفع به عملي طب أعملوا ليه أنا أعملوا ليه لو, لو لم يرفع نعم وأشتارت وأشتارت نعم وطلبت من كل المجموعات حتى تم عم عمل حصر للمجموعات اللي بتاخد مننا اللهم بارك طلعة عدد الطالبات اللي عندنا بس حوالي 400 طالبة طيب غير الطالبات ان ايه في كل منهم عاملة مجموعة لمشر ايه هذا العلم فقال الله عز وجل أن يرجع بنا الأمة وأن ينشر بنا الدين وأن يرزقنا العمل وأن يستعملنا ولا يستبدلنا وأن يقبضنا وهو عنا راب طيب النهاردة عنوان المحاضرة يا رب اجبر قلبي وما اسم الله الجبار ورد اسم الجبار في كتاب الله في موضع واحد وهو الموضع الذي جمعت فيه عدد من الاسماء في اواخر سوره الحشر مين فيكم تقول لي كم اسم ورد في اواخر سوره الحشر فقط الحشر فقط 18 اسم 18 اسم طيب في اواخر سوره الحشر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 لابد أن نعلم هل ورد في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إذ لا يجوز لنا أبدا أن نثبت إلا ما أثبته الله في كتابه أو في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نتعبد لله بأسمائه وصفاته طيب وورد في السنة في أدلة كثيرة منها ما رواه البخاري في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شو بيبقى هذا الحديث وكيف يدل على عظمة الجبار تكون الأرض يوم القيامة خبزة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيديه كما يكفأ أحدكم خبزته في الصفر والموسيقى غير جائزه اي بدك لها صوت الكايدي عشان ايه عشان كل حاجه نعلق عليها صوت لا اسمح بتماع اي احد ولا ولد عنده 11 سنه اي احد من الرجال ولا رجل عنده 80 او 90 سنه خلاص الله وطيب ماشي الامر يكون فيه ايه وضوح نرجع لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيديه كما يكف هو هنا دلوقتي أنا بابا شاور لأن هنا فيه ايه يكفأ أحدكم فأنا أشاور على ايه أحدكم إذ لا يجول الإشارة في وانت تتكلمني عن ايه عن أسماء اللي أو صفاته إلا في موضع واحد أشارة فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن فعل من أفعال الله مين فيك تقول ليه إيه يوم نطوي السماء كطي يستجل للكتب وأشار صلى الله عليه وسلم بيده وقبضها هكذا طيب لكن أي صفات او أفعال وانت بتتكلمي عن اللبت شوريش فأنا لما بشير بيعرفت كما يكفأ أحدكم خبزته وعارفين اللي بيجوا يعلنوا العجيل طيب خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة ما معنى هذا الحديث ان الأرض اللي انتي عليها دي اللي الناس عامل عليها المساكل في كلها والدنيا اللي فيها دي كلها وربي سبحانه وتعالى سيجعلها طعام ضيافة نزلا لأهل الجنة نزلا يعني ضيافة لأهل الجنة نعم كما يأفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة لا أعمل لا أعمل وورد أيضا عند مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول يأخذ الجبار عز وجل سماواته وأرضيه بيده وهو على المنبر الآن كل الذي مضى هذا إثما ووردت السنة ما رواه أبو داود وصححه الألباني أنتوا شايفين معي الشريحة أنا حب أن تتبعوا معي الشريحة عشان تحفظوا طيب وصححه الألباني رحمه الله آه صدالي حبيب تفضل هو من من السنه من, من جميل ما سمعت ان يبقى فيه تناسق بينكم ان انتم تبقوا قريبين من جميل ما سمعت ان اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من شده تناسقهم في مجالس اهل العلم انه لو رمي عليهم او القي عليهم ثوبه واحده لغطاهم أخذين بالكم؟ فديد سنة يعني ها؟ يعني آه أنتوا تبقوا قريبين فياريت الأخوات اللي ورا إيه يحاولوا إيه قربوا لي شوائق طيب, طيب ما رواه أبو داود وصححه الألبانية رحمه الله من حبيب عوس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فيه ركوعه كان يقول في ركوعه صلى الله عليه وسلم عشان لما بتقول ش الشorang إدعاء تقوله والملكوت والكبرياء والعظمة مرة أخرى ماذا كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في ركوعه سبحانه ذي الجباروت والملكوت والكبرياء والعظمة في الجباروت يعني صاحب الجبروت هنا يكون مصدرا اما فعلا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني يبقى الاسم ورد مرة واحدة في القرآن في اواخر سورة الحش وورد بالمصدر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه سبحان ذيل الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة وورد بالفعل بالفعل في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء اللهم ارفر لي وارحمني واشبرني واهدني وارزقني امتا بنقول الدعاء ده دين السجبتين ممتاز اشبرني ظهر فعلا التي فاتت هذه ذي الجبرود مصدر طيب ما المراد بالجبار فعلا ما المراد بالجبار فعلا على عدة معاني واحد بمعنى الإصلاح طيب يعني لما تقول اللهم اجبرني يعني اصلحني كمل نقصي سددني. طيب وفيه طبعا معاني لسه كتير رقم اثنين الجبار فعلا بمعنى قهر الخلائق على نشيئته يعني ما يريده الله يكون يكون ثلاثة يعني الجبار فعلا أتت بمعنى يعني بمعنى الإصلاح الإصلاح يعني جبر الكسر وبمعنى قهر الخلائق على مسيئته جبر الكسج والجبار هي اللغة صيغة مبالغة من اسم الفاعل الجابر وهو الموصف بالجبر وأصل الجبر إصلاح الشيء بضرب من القهر يعني بنوع من القوة والقدرة ومنها جبر العظم إذا أصلح كثره الجبر اللي هو الإصلاح بدرد من إيه من القوة ما تقول يا جبار أمام واحد طاغية يعني أصلحه بقهرك وبقوتك فإنه لا غالب لك يا رب يبقى أصلاً الإيه؟ الجبر إصلاح الشيء بضرب من القهر يعني من القوة والقدرة ومنها جبر العظم إذا أصلحه بنقول عليها إيه الجبيرة وجبر الفقير جبر الفقير إذا إيه أغناه تعالي بقى نشوف إيه في معاني اسم الله الجبار جبر الفقير إذا أغناه وجبر الخاسر إذا عوضه وجبر المريض عالجه نحن عندما نستعمل في الرياضيات نقول اجبر الكسر يعني كمليه كمليه يعني لو هو واحد ونصف جبر الكسر نحول الواحد لواحد صحيح يبقى ايه اتنين طيب؟ أريد أن تتصوروا وجه العلاقة بين الأسماء المطروحة يعني الآن سوف ننظر لإسم الجبار ونطرح اسم القادر المقتدر بعده وقبله فيما سبق لكن في المجموعة دي لا تكلمنا عن إسم الله المحسن فهذه كلها سلسلة كلها متصلة نريد في نهاية السلسلة أن نصل إلى اتزام في فهم اسماء الله الحكمة انا لما اقول يا رب اجبرني يا رب اجبر قلبي يعني ايه بقى يعني ايه اجبر قلبي يعني لو انا مكسورة عوض عوضني يا رب لو انا مكسور خطري اجبر انت بخاطري يا رب عوضني لو انا خسرانة خسارة انت عوضني الخطارة دي يا رب لان العوض منك وحدك لو انا فقيرة وقول اشبرني يا رب يعني سد حكتي وما تحقودنيش يا رب لو انا حس بشيء من الذل اقول له عززني فان العزة منك يا رب فكلمة اشبرني يعني كمل نقصي وسد حاجتي واغني وأغنيني من فقري وعالجني من مرضي واجبر بخاطري الجبار هو الذي يجبر كسر قلوب عباده الموحدين والجبر فعل من أفعال الرب لأنه يكون في صدق في اللجة حد صدمك ويكون عندك صدق في لجئك إلى الله أنك تنتظر منه هو الجبر وأنه هو يعوضك عن هذه الصدمات ستجد جبرا مذهشا لكن إحنا مشكلتنا أن احنا ما بنحسش بجبر الليلة بيبقى في حد كسرني أو صدمني أو اتحرمت من شيء كل تذكير يدائر حواليه الشئ ده هشوف جبر الله ازاي واحدة عندها خمس اولاد واحد منهم عاق طيب ربنا جبرك في الاربع ليه على طولنا الرمومة واحدة زوجها صدمها طيب ربي جبرك في في اخواتك في الله في الناس اللي بيحبوكي ليه كل تفكيرك في هذه النقص فانت لو صدقت اللجء مع الله عز وجل سيجبرك سيعرض نقصك ويكملك لكن احنا مشكلتنا ان احنا إيه؟ ما نبغي ان نرى جبر الله لنا طيب في مسألة في أسماء الله متصلة متصلة لما بنترحها بنترح صفات الرب سبحانه وتعالى كلها في اسماء تجمع ايه عدد من الاسماء الجبار تدلك على ايه قوه يبقى يجمع اسم الله القوي ويجمع اسم الله ايه القادر ويجمع اسم الله القهار ويجمع اسم الله العظيم ويجمع اسم الله المحسن لان هو سبحانه وتعالى يعصيكي يعوض نقصك يعطيك يحسن إليك طيب فهذا نعمل أنواع جبره سبحانه وتعالى لكن احنا ما بنرضاش بجبره ودي مسألة لها تعلق بالقضاء والقدر المسألة اللي فيها إشكال عند معظم الناس مش قادرة ترضى ولما نيجي نف... نفهم أو نفاهم الناس عقيدة القضاء والقدر لابد لا بد قبل أن تدرسي عقيدة القضاء والقدر أن ينتي تعريف الله عز وجل بأسمائه وصفاته كل أركان الإيمان دي قاعدة دي قاعدة كل أركان الإيمان لا تطرح إلا بعد استفاء الركن الأول الذي هو الإيمان بالله أنا لما أقول لك ارضي بالقدر اللي هو فعل الله معك هتقوليني يعني طب والأشياء المؤلمة إزاي أرضى بيها الرضا هو يقين العبد بأن اختيار الله له هو الأفضل طيب هتعرف إزاي من اختيار الله ليها اللي هو القدر الذي قدره لها هو الأفضل إلا إذا تعلمت عن الله عز وجل أنه الحكيم وأنه يضع كل شيء في موضعه وأنه ما يحرمها إلا ليعطيها وما يمنعها الا ليعليها وما يكسرها احد الا ويجبرها هو سبحانه وتعالى هتعرف منين الا لو ده هي دارسه اسماء الله وصفاته فبقى عندك قاعده العلم بالله العلم بالله العلم بالله هو الركن الاول من اركان الايمان ناس ما, ما بيدرسوش معرفة الله بأسمائي وصفاتي لابد أن يكون عندهم خلم في العقيدة ولما ربي سبحانه وتعالى بيقول لك يا أيها الذين آمنوا معنى آمنوا ايه يعني ايه آمنوا اللي مبني عليها كل شيء يعني ايه آمنوا آمنوا بالله يعني ايه آمنوا بالله الأربع الأركان من الإيمان بالله كما قال الشيخ ابن عثيمين إيه أركان الإيمان بالله أن تؤمن بوجوده ذه رقم واحد رقم اثنين تؤمن بربوبيته تؤمن بألوهيته تؤمن بأسمائه وصفاته فتلابد من معرفة بأسمائه وصفاته ثم كل أصول الإيمان والرقم مش موجود كما قال الإمام ابن القيم فإن البناء لا أساس له لا أساس له أفمن أساس بنيانه على تقوى من الله ورضوان كمن أساس بنيانه على شفى جرف نهار فانهار به في نار جهنم طيب يبقى دام أهم الأشياء يعني أولا تشبعي من الإيمان بالله وبكمال صفاته وما يستحقه سبحانه وتعالى من تأليه ما, تأليه ما معنى تأليه ما معنى تأليه التأليه شدة التعلق والتعظيم والحب اتخذ فيه إلها يعني هو وحده الذي تتعلق به القلوب تتعلق به حبا وتعظيما تجمعي بين الاحب والتعظيم تسبعي بهذا المعنى وبعد ذلك نتكلم عن الإيمان بالقضاء والقدر والإشكالات التي ممكن أن تظهر في سلسلة القضاء والقدر نزلت في ست حلقات فرض على كل مسلمة ان تستعلم كانت شرح لكتاب الدكتور عمر سليمان الاشقر اطلبوها من ميساء على الايه على المجموعه نعم نعم مسألة الجبر على الايمان لان دائما يأتي سؤال فاسد ايه هو السؤال الفاسد تطار الكلام ده كلام علماء ايه السؤال الفاسد سؤال الناس هل نحن مسيّرون ام مخيّرون تتعلم تقريش <femme> نعم طب الحمد لله شكاك <تشدة> <مقام> مخير مخيّر فالقران بايلة الآية بتاعتي يغضل الماليشاء يغضل الماليشاء يرحم الماليشاء هنا المشيئة على عقد جربنا خلقنا مخيّرين نعم يتصلي الناس غير مسيّنة المؤمنة بايه لما يقولك ده بالتفصيل, ده بالتفصيل يا سمر مشروح في الكتاب عبارة عن ستة حلقات بالتفصيل ملخصه حتى لا أرد سؤالك إن ال ال ال الإنسان كما أثبت الله عز وجل في كتابه الإنسان له قدرة ومشيئة ولكنها تحت قدرة الله وتحت مكيئة الله والدليل وما تساءون إلا أن يشاء الله طيب للعبد قدرة ومشيئة ولذلك قال الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليغفر ولذلك قال الله عز وجل إنا هديناه السبيلة إنا شاكرا وإنا كفورا طيب ولذلك قال الله عز وجل فأما من أعطى واصطقى وصدق بالحسنة فسنويسره لليسرى يبقى فيه تيسير من الله عز وجل وإزالة العوائق طيب إذا أنا بالوقتي علشان أكون فهم عتمام عدن الله أعلم أن العبد تعرض عليه الهداية ليلة نهار في اسم الله الهادي وحتاخدون شاء الله بعد ما نخلص هذا الاسم طيب اسم الله الجبار فإنكي أعرفي إن الرب عدن إيه وقت تدخلك شبهة ليه النصارى دول يا حبيبي مظلمين انهم تولدوا كده لا تعرض عليهم الهداية ليلة نهار طيب نفس السؤال اللي احنا بنقوله هل مصيرون ام مخيرون لكي نعالج هذه المسألة لابد ان نتعلم عن اسماء الله فاذا تعلمتي عن اسماء الله تصورت كيف يعاملك الله فاذا تصورت يأتيك بسهولة ايمانك بمراتب القضاء والقدر يعني أن ركن الإيمان بالقضاء والقدر مبني على ركن الإيمان بأسماء الله وصفاته طيب إذاً معنى الجبار في حق الله ما معنى الجبار الذي تطلبي منه الجبر جزاك الله خيرا الجبار سبحانه وتعالى هو الذي يجبر الفقير بالغنى أما تجي تنقلي تقولي الوحدة قولي يا جبار يا رب تقول لها يعني إيه لما تدخلي على واحدة مريضة قولي لها اقولي يا رب شبرني اللهم شبرني ما معنى شبرني هنا يشبر المرض بالصحة والخيبة والفشل بالتوفيق والأمل مش ساعات كده تحسي ان, ان, ان, ان انت فشلة في أمور معينة وعندك نقص تقولي انا ما حس ان انا ضيعة قولي يا رب اجبر قلبي يا رب يعني إيه اجبر قلبي يعني انا حس بفشل وخيبة فارزق التوفيق لان التوفيق منك وحدك لا شريك لك يا جبار يبقى الجبار هو الذي يجبر هو نقطه خيبة وفشل بماذا بالتوفيق والامل يجبر الخوف والحزن يجبر الخوف والحزن لماذا؟ بالأمن والإطمئنان لما تحس ان انت خايفة بأي اسم تتوسلي؟ باسم الله الجبار واسم الله كمان شطرة ما شاء الله المؤمن من هو المؤمن؟ الذي يخلق السكينة والطمأنينة في قلوم عباده الموحدين وهذا نوع من الجبر لحالة الحزن لأن القلب في حالة حزن يبقى هو إيه قلب إيه في خلل فالرب الجبار يجبر هذا الخلل بماذا بالأمن والإيه والإطمانان معايا يا جماعة فهو جبار متصف بكثرة جبره حوائج الخلائق يبقى اي كسر فيكي وكلنا كسور كلنا كسور كلنا فينا نقص نقص فانت حاسه بشيء من النقص تسالي الله عز وجل ان يعوض ويجبر هذا الايه النقص يا جبار بمعنى الاصلاح واصلاحه سبحانه وتعالى في حياه الخلائق إصلاح من يملك هو الذي يملك طيب إصلاح العزيز من يملك حوائجهم وعزيز قادر على إنفاذ أمره الآية اللي بتقول لك إنما أميرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها رب هذه البلدة فالباقية الآية بيقول لك إيه سبحانه وتعالى وله كل شيء فأنت لما تطلبي منه الجبر لاعتقاد جازم ومشاعر مسيطرة أنه لا يملك أن يجبر كثلي إلا من يملك كل شيء وهو الله الملك طيب وإصلاح العزيز ما معنى العزيز في عزة القهر يعني يملك ان يسخر هذا الامر بالقوة ويملك حوائجهم وعزيز قادر على انفاذ امره ليس مثل اصلاح الضعفاء الان كل الخلق ان تصورت انهم قادرين على اصلاح شيء من حياتهم لو انت تخيلت في لحظة ان انت قادرة على اصلاح شيء من حياتك يبقى انت جاهلة بربك انت ايه تملكي ماذا تملكين, ماذا تملكين؟ الناس لا يملكون اصلاح امر لم يصلحه الله تعالى كلما نظرت في اسماء الله دفعك الى التوحيد طب هنا ايه التوحيد في هذا الامر انا بسالك طيب انا انا قصدي على كلمه الايه الجبر فين التوحيد في الجبر ممتاز طيب انا عايزه كلمة دقيقة اوي ها اه, آه الجبر دوت من ايه؟ الجبر ده من الأسماء ولا من الأفعال؟ كلمة الجبر جبرة فعل هذا الفعل لا يملكه إلا من؟ الله ده اسم توحيد ايه؟ ان الفعل ده لا يفعلوش غير واحد توحيد ايه؟ لا لا لا لا <تصفيق> طيب ما لسه احنا عايزوين حتة دقيقة صلوا عناك الفعل انا لما اقولك الفعل ده لا يفعله الا واحد يبقى ده توكيد ايه لا طيب اللي يملك فعل ان يشبر ان يسعد ان يدبر ان يخلق ان يرزق ده رضو ايوه ركزوا بقى معا ايه هو توحيد الربوبية حبيبي؟ توحيد الله بأفعاله أفعاله هو يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا في أفعال انا عارفة ان لا يفعلها الا الله دي اسمها توحيد الله بأفعاله يعني بجعل الذي يفعل هذا الفعل هو مين؟ واحد هو الله توحيد الربوبية التوحيد الله بأفعاله ما معنى هذا الكلام أني أعتقد يسيطر على مشاعري أن هذه الأفعال لا يفعلها إلا الله فهذا الفعل يأتي من الرب للعبد إيه الأفعال؟ الخضر الرزق التدبير الجبر الإسعاد الإشقاء الإناثة الإحياء الإعزاب الإذلال الإمداد، الإيزاد طيب يبقى فيه أفعال أفعال مين؟ أفعال هو الله طيب لما يسيطر على مشاعري ده توحيد اسمه توحيد الله بأفعاله اسمه توحيد ايه؟ ربوبية خلاص؟ يعني ايه التوحيد الربوبية؟ بأقصد الأمور يعني انا يسيطر على مشاعري أن هذه الأفعال لا يفعلها إلا واحد هو الله طيب لما يسيطر على مشاعري ان الافعال دي لا يفعلها إلا الله منطقي جدا ان قلبي يتجه لمين ها لمين لصاحب هذه الافعال صح اتجاه القلب هيكون لصاحب الفعل ولا لغيره طيب اتجاه القلب لله اتجاه قلبي انا مني انا العبد لله ده اسمه توحيد ايه اولوهيه يبقى اللي صادر مني انا لله توحيد ألوهية الفعل اللي بيفعله الذي يقن أنه لا يفعله إلا الله وأثبت الفعل ده لله وحده ده توحيد إيه؟ ربوبية يبقى توحيد الألوهية يستنزل توحيد الإيه؟ الربوبية انا ليه قلبي حيتجه للواحد لإني أنا مكسورة لا يجبرني ولا يفعل هذا الفئة إلا من الله طيب تعالي نربط نربطه بالأسماء والصفات لأن قلبي يعرف أنه لا يجبره إلا الله بماذا سيتوسل بإذن الله الجبار أقول يا جبار أجبر قلبي يا رب دا يبقى توحيد الأسماء والصفات عرفتوا العلاقة بين الثلاثة فعي الثمان وحي انا دلوقتي فقيرا اربطيني بقى توحيد الربوبية بتوحيد الانوهية بتوحيد الاسماء والصفاق اربطوا لي ثلاثة لأعالي بقلبي قلبي دلوقتي حدث بالفقر والنقص ف... يكون عندي يقيني ان ايه؟ مواند جدا هتيني بالترتيب هتيني توحيد الربوبية وبعدين توحيد الالوهية وده بعدين توحيد الاسماء والصفات ها ممتاز الذي يرزق ويغني و ويمسك ويقبض ويبصط ويعطي ويمنع هذه افعال لا يفعلها الا من هل يتحكم احد فيها سوى الله؟ طيب اذا توحيد ايه ربوبية. طيب لما انا يسيطر على مفاعلي توحيد الربوبية في الرزق ماذا فيكون حالة قلبي ممتاز قض القلب الى الله في ان يرضقه استجاه القلب وقض القلب دوت اسمه توحيد قلوهية طيب هتقول يا ايه يا رزاق يا رب يا باصص يا الله خلاص يا جبار يا رب يا جبار اجبر فقري يبقى انا بتوسل بالايه بالاسماء والصفات حلو ايوه انا عندي دلوقتي انا على يقين بوجوده طيب وجبت كل اركان الايه الايه الايمان بالعقل الاول كمان انا في فيني حزن فيني حزن حلوه فيني دي بتاعت كيفين <تع... تع... تعيدنا كلنا تعيدنا كلنا طيب الاناد ابن القيم بيقولك في القلب يعني شعف لا يلومه إلا الله في... فيه حزن خلاص طيب انا في أسعال لله لا يفعلها إلا هو في حالة الحزن دي ايه هي شطرة ما شاء الله الذي يسعد يسعد ويشقي واحد طيب اللي بيده الإسعاد القلوب او إشقاءها واحد ما تقول ليش لا بس أصلي لو الزوج اللذيذ ورومانسي كنت تبقى سعيدة قوي ده سبب لكن ممكن يبقى جدا رائع ويعني يعمل لك سابع العشرة شوكولاتة ماشي؟ وبرضو انت حزينة وعندك حالة حزن بس لو البيت مريش شوية ممكن واحدة تبقى عيشة في قصر سجن والله الله العفو والعافية الله يدخلنا قفور لا يعلم ما بها الا الله حتى نعلم ان الإفعاد والإشخاء بيده وحده لا شريكة لأنت لا لما تؤمني بأفعالي يريكي إياها رأي العين طيب فأنا دلوقتي عند يقين الذي يسعد هو الله طيب يبقى ده توحيد ايه ربوبية الإسعاد والإشقاء وأنه هو أضحك وأبكى أضحك وأبكى الضحكة اللي هي من, من القلب مش الضحكات الثانية أنا مليش دعوا من الضحكات الثانية أنا كنا أضحكة لأن القلب اللي هي رزق من الله عز وجل مين اللي بيرضقك إياها طيب يبقى هنا الإسعاد دوت بيدي من الله عز وجل قلبي حيستجه لمين أنا دلوقتي قلبي في حالة إيه؟ حزني مين الذي سيكشف هذا الضرر الذي فيه؟ الله يبقى اتجاه وقفض القلب الواحد في السماء ده اسمه توحيد إيه؟ ألوهية طيب هين اسم اللي حتوسل بيه؟ وانا حدث بالغم دوت الجبار الرحمن الرحيم لأن البص القلوب والصدور من أفعال الرب الواسع سعة الصدر من أفعال الله عز وجل ومن أسمائه الواسع طيب لا إله إلا أنت سبحانك الإله اسم الإله لا إله إلا أنت ده بإسم الإيه؟ الإله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت منظل من الظالمين كذلك يجوز التوسل بالأفعال رَبِّ إِنِّي مَتْسَنِي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ طيب أرحم الراحمين رَبِّ يكشف عني ان انت تسأل الله عز وجل ان هو يكشف عنك بأنك أرحم الراحمين طيب قاربت العلاقة بين الثلاثة توحيد الربوبية والأنوهية والأسماء والصفات طيب هتنسوه ثانية ان شاء الله لك طيب نعم؟ خلاص المغرب أجنب؟ نتوقف للصلاة ثم نقوم إن شاء الله بعد الصلاة